باسم الفاعل وأفعل التفضيل والمؤول بالمشتقي كاسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا أي المشار إليه وكذا ذو بمعنى صاحب والموصولة نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال وبزيد ذو قام أي القائم والمنتسب نحو مررت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش ونعت بجملة منكرا، فأعطيت ما اعطيته خبرا. تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا، وهي مؤولة بالنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة. نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم، ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم، وزعم بعضهم أنه يجوز نعث المعرف بالألف واللام الجنسية للجملة وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني فنسلخ صفة للليل ويسبني صفة للئيم ولا يتعين ذلك لجواز كون نسله ويسبني حالي وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف وقد يحدث للدلاله عليه. كقول وما وما أدري أغيّرهم تناء وطول الدهر أمال أصابه التقدير أمال أصابوه فحذفها. وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا اي لا تجزي فيه فحذف فيه وفي كيفية حذفه قولان أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة والثاني أنه حذف على التدريج فحذف في أولا فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجدي انتهى ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبه لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول مررت برجل نضربه وتقع خبرا خلافا لابن الانباري فتقول زيد نضربه ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفتان قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب أي يمنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط ظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمذق وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره بل هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر وهو صفة لمذق والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد ضربه زيد مقول فيه ضربه فالجواب أن فيه خلافا فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك ومذهب الأكثرين عدم الالتزام انتهى ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة يكثر استعمال المصدر نعتا نحو مررت برجل عدل ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير فتقول مررت برجل عدل وبرج وبرجلين عدل ودرجال عدل وبامرأة عدل وبامرأتين عدل وبنساء عدل والنعت به على خلاف الأصل لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه وهو مؤول إما على وضع عدل موضع عادل أو على حذف مضاف والأصل مررت برجل ذي عدل ثم حذف ذي وأقيم عدل مقامه وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازا أو ادعاءاً انتهى ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفاً فرقه لا إذا اتلف إذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت أو يتفق فإن اختلف وجب التفريق بالعطف فتقول مررت بالزيدين الكريم والبخير وبرجال فقيه وكاتب وشاعر وإن اتفق جيء به مثنى أو مجموعة نحو مررت برجلين كريمين وبرجال كورما انتهى ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء إذا نعت معمولان لعاملين متخدي المعنى والعمل اتبع النعث المنعوت رفعا ونصبا وجرا نحو ذهب زيد وانطلق عمر العاقلان وحدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين ومررت بزيد وجزت على عمر الصالحين فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع فتقول جاء زيد وذهب عمر العاقلين بالنصب على إضمار فعل أي أعني العاقلين وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا الضريفين أي أعني الضريفين أو الضريفان أي هما الضريفان ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان انتهى وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت إذا تكررت النعوث وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا وجب إتباؤها كلها فتقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتدي انتهى وقطع أو اتبع إن معينة بدونها أو بعضها قطع معلنا إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع والقطع، وإن كان معلناً ببعضها دون بعض، وجب في ما لا يتعين إلا به الإتباع، وجاز في ما يتعين بدونه الإتباع والقطع. انتهى. ورفع أو انصب إن قطعت مضمرة مبتداً أو ناصباً ليظهر، أي إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتداً. أو نصب على إضمار فعل نحو مررت بزيد الكريم أو الكريمة أي هو الكريم أو أعني الكريمة وقول المصنف لي يظهر معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب ولا يجوز إظهاره وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم نحو مررت بعمر الخبيث أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار نحو مررت بزيد الخياط أو الخياطة وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعني الخياطة والمراد بالرافع والناصب لفظة هو أو أعني وما من المنعوت والنعت عقل؟ يجوز حذفه وفي النعت يقل أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامة إذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى أنعمل سابغات أي دروعا سابغات وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل لكنه قليل ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق أي البين وقوله تعالى إنه ليس من أهلك أي الناجين انتهى التوكيد بالنفس أو بالعين لسم أكدة مع ضمير طابق المؤكدة واجمعهما بأفئل انتبعا ما ليس واحد تكن متبعة التوكيد قسمان أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي والثاني التوكيد المعنوي وهو على ضربين أحدهما ما يرفع توههما مضاف إلى المؤكد وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعين وذلك نحو جاء زيد نفسه فنفسه توكيد لزيد وهو يرفع توههما أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله وكذلك جاء زيد عينه ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد نحو جاء زيد نفسه أو عينه وهند نفسها أو عينها ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال افعل فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما والهندان أنفسهما أو أعينهما والزيدون أنفسهم أو أعينهم والهندات أنفسهن أو أعينهن انتهى وكل نذكر في الشمول وكلا كالتاجم عم ضد ضمير موصلة هذا هو الضرب الثاني من التوفيد المعنوي وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه نحو جاء الركب كله أو جميعه والقبيلة كلها أو جميعها والرجال كلهم أو جميعهم والهندات كلهن أو جميعهن ولا تقول جاء زيد كله ويؤكد بكل المثنى المذكر نحو جاء الزيدان كلاهما وبكلتا المثنى المؤنث نحو جاءت الهندان كلتاهما ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل انتهى تعملوا أيضا ككل فاعلة من عمة التوكيد مثل النافلة أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا إلى ضمير المؤكد نحو جاء القوم عامتهم وقل من عدها من النحويين في الفاظ التوكيد وقد عدها في وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من الفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة لأن أكثر النحويين لم يذكرها انتهى وبعد كل اكدوا باجمع جمعاء اجمعين ثم جمع أي يجاء بعد كل باجمع وما بعدها لتقويه قصد الشمول فيؤتى باجمع بعد كله نحو جاء الركب كله اجمع وبجمعاء بعد كلها نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء وبأجمعين بعد كلهم نحو جاء الرجال كلهم أجمعون وبجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمع انتهى ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع أي قد ورد استعمال العرب أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله نحو جاء الجيش أجمع واستعمال جمعات غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعات واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم نحو جاء القوم أجمعون واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهن نحو جاء النساء جمع وزعم المصنف أن ذلك قليل ومنه قوله يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتع إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ظللت الدهر أبكي أجمع انتهى وإي في التوكيد منكور قبل وعن نحات البصرة المنع شمل. مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكره المحدوده لحصول الفائدة بذلك نحو صمت شهرا كله ومنه قوله تحمل الذلفاء حول اكتع وقوله قد صرت البكرة يوما اجمع انتهى واغنب كلتا في مثنى وكلا عن وزن فعل اوى وزن افعل قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وبكلتا ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك فلا تقول جاء الجيشان أجمعان ولا جاء القبيلتان جمعوان استغناء بكلا وكلتا عنهما وأجاز ذلك الكوفيون انتهى وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لي التزم لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين إلا بعد توكيده بضمير منفصل فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم ولا تقول قوموا أنفسكم فإذا اكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع بأن كان ضمير نصب أو جر فتقول مررت بك نفسك أو عينك ومررت بكم كلكم ورأيتك نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم انتهى وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد وهو التوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ بعينه اعتناء به نحو أدرجي أدرجي قوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون حبس احبسي وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد نحو مررت بك بك ورغبت فيه فيه ولا تقول مررت بكك كا انتهى كذا الحروف غير ما تحصل. به جواب كنعم وكبلة أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد نحو إن زيدا إن زيدا قائم وفي الدار في الدار زيد ولا يجوز إن إن زيدا قائم ولا في في الدار زيد فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلا وجير وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده، فيقال لك أقام زيد، فتقول نعم نعم، أو لا لا، وألم يقوم زيد، فتقول بلا بلا. انتهى. ومضمر الرفع الذي قد انفصل، أكد به كل ضمير اتصل أي يجوز أي أكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل، مرفوعا كان نحو قمت أنت. او منصوبا نحو اكرمتني انا او مجرورا نحو مررت به هو والله اعلم انتهى العطف العطف اما ذو بيان او نسق والغرض الان بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة العطف كما ذكر ضربان أحدهما عطف النسق وسيأتي والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله نحو أقسم بالله أبو حفص عمر فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص. فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لأنهما لا يوضحان مثبوعهما والبدل الجامد لأنه مستقل إمتعى فأولي أنه من وفاق الأول ما من وفاق الأول نعتو لي لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت فيوافقه في إعراضه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيسه وإفراده أو تثنيته أو جمعه انتهى فقد يكونان مهنكرين كما يكونان معرفين ذكر أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين قيل ومن تنكيرهما قوله تعالى توقد من شجرة مباركة زيتونه وقوله تعالى ويسقى من ماء صديد فزيتونه عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لماء انتهى وصالحا لبدلية يراه في غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس أي يبدل بالمرضي كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا نحو ضربت أبا عبد الله زيدا واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما أن يكون التابع عطف بيان الأولى أن يكون التابع مفردا معرفةً معرباً والمتبوع منادى نحو يا غلام يعمر فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلاً لأن البدل على نيه التكرار العامل فكان يجب بناء يعمر على الضم لأنه لو نفض بيا معه لكان كذلك الثانية أن يكون التابع خالياً من ال والمتبوع بال وقد أضيفت إليه صفة بال نحو أنا الضارب الرجل زيد فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا من الرجل لأن البدل على نيه تكرار العامل فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوع فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا. إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التالك بشر وأشار بقوله وليس أي يبدل بالمرضي إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي انتهى عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق كخصص بود وثناء من صدق عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها كخصص بود وثناء من صدق فخرج بقوله المتوسط إلى آخره بقيه التوابع انتهى فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أموك كفيك صدق ووفا حروف العطف على قسمين أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا أي لفظا وحكما وهي الواو نحو جاء زيد وعمر وثم نحو جاء زيد ثم عمر والفاء نحو جاء زيد فعمر وحتى نحو قدم الحجاج حتى المشاة وأم نحو أزيد عندك أم عمر وأو نحو جاء زيد أو عمر والثاني ما يشرك لفظا فقط وهو المراد بقوله وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا هذه الثلاثة تشرك الثانية مع الأول في إعرابه لا في حكمه نحو ما قام زيد بل عمر وجاء زيد لا عمر ولا تضرب زيدا لكن عمرا انتهى فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها فالواو لمطلق الجمع عند البصريين فإذا قلت جاء زيد وعمر دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما واحتمل كون عمر جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له وإنما يتبين ذلك بالقرينة نحو جاء زيد وعمر بعده وجاء زيد وعمر قبله وجاء زيد وعمر معه فعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب ومذهب الكفيين أنها للترتيب ورد بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا انتهى واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كفتص هذا وابني اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه نحو اختصم زيد وعمر ولو قلت اختصم زيد لم يجوز ومثله اصطفت هذا وابني وتشارك زيد وعمر ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطب فلا تقول اختصم زيد فعمر ولا ثم عمر انتهى والفاء للترتيب الاتصال وثم للترتيب الانفصال أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به وثم على تأخره عنه منفصلا أي متراخيا عنه نحو جاء زيد فعمر ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى وجاء زيد ثم عمر ومنه قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة انتهى واخصص بفاء عطف ما ليس صله على الذي استقر انه الصلة اختصت الفاء بانها تعطف ما لا يصلح ان يكون صله لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح ان يكون صله لاشتماله على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجوز لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط انتهى بعضا حتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له في زيادة أو نقص نحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشات انتهى وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية أم على قسمين منقطعة وستأتي ومتصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية نحو سواء علي أقمت أم قعدت ومنه قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي نحو أزيد عندك أم عمر أي أيهما عندك انتهى وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمين أي قد تحدث الهمزة يعني همزة التسوية والهمزة المغنية عن أي عند امن اللبس وتكون أم متصلة كما كانت والهمزة موجودة ومنه قراءة ابن محيص سواء عليهم أنظرتهم أم لم تنذرهم بإسقاط الهمزة من انذرتهم وقول الشاعر لعمر كما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثماني أي ابي سبع انتهى وبانقطاع وبمعنى بل وفت انتك مما قيدت به خلت أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي فهي منقطعه وتفيد الإضراب كبل، كقوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى أي بل يقولون افتراه ومثله إنها لإبل أم شاء أي بل هي شاء انتهى خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أي نمي أي تستعمل أو للتخير نحو خذ من مالي درهما أو دينارا وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع والتخيير يمنعه وللتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف وللإبهام على السامع نحو جاء زيد أو عمر إذا كنت عالما بالجاء منهما وقصدت الإبهام على السامع ومنه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وللشك نحو جاء زيد أو عمر إذا كنت شاكا في الجاء منهما وللإضراب كقوله ماذا ترى في عيال قد برنت بهم لم احص عدتهم إلا بعداد كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي أي بل زادوا وربما عاقبت الواو اذا لم يلفظ النطقي للبس منفذ قد تستعمل أو بمعنى الواو عند أمن اللبس كقوله جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدر أي وكانت له قدرا ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخيير نحو خذ من مالي إما درهما وإما دينارا والاباحه نحو جالس إما الحسن وإما بنسيرين سيرين والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف والإبهام والشك نحو جاء إما زيد وإما عمر وليست إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم وذلك لدخول الواو عليها وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف انتهى وأول لكن نفيا او نهيا ولا نداءا او أمرا أو ثباتا تلا أي إنما يُعطف بلاك بعد النفي نحو ما ضرب زيدا لكن عمرا وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا ويعطف بلا بعد النداء نحو يا زيد لا عمرو والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمر ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمر ولا يعطف ب لكن في الإثبات نحو جاء زيد لكن عمرو انتهى وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي يعطف ببل في النفي والنهي فتكون كلكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها نحو ما قام زيد بل عمر ولا تضرب زيدا بل عمرا فقررت النفي والنهي السابقين وأثبتت القيام لعمر والأمر بضربه ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسقوط عنه نحو قام زيد بل عمر واضرب زيدا بل عمرا انتهى وان على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل او فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد اذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب ان تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين فقوله وآباؤكم معطوف على الضمير في كنتم وقد فصل بأنتم وورد ايضا الفصل بغير الضمير وإليه أشار بقوله أو فاصل ما وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك وزيد ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح فمن معطوفة على الواو في يدخلونها وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الهاء من يدخلونها ومثله الفصل بلا النافية كقوله تعالى ما اشركنا ولا اباؤنا فاباؤنا معطوف على نا وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو اضرب أنت وزيد ومنه قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة فزوجك معفوف على الضمير المستتر في أسكن وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت وأشار بقوله وبلا فصل يريد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل كقوله قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كان عاجل فلا تعسفنا رملة فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت وقد ورد ذلك في النثر قليلا حكى سيبويه رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل نحو زيد ما قام إلا هو وعمر وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو زيد ضربته وعمرا وما أكرمت إلا إياك وعمرا وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له نحو مررت بك وبزيد ولا يجوز مررت بك وزيد هذا مذهب الجمهور وأجاز ذلك الكوفيون واختاره المصنف وأشار إليه بقوله وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعله وليس, وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازما ولا أقول به لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض فمن النثر قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام بجر الأرحام عطفا على الهاء المجروره بالباء ومن النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا تذهب فما بك والايام من عجب بجر الايام عطفا على الكاف المجرورة بالباء والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو اذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي تحذف الفاء مع معطوفها للدلاله ومنها قوله ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى اي فاسطر فعليه عده من ايام اخرى فحذف اصطر والفاء الداله عليه وكذلك الواو ومنه قولهم راكب الناقة طليحان أي راكب الناقة والناقة طليحان وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله ومنه قوله إذا ملغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون والفعل المحذوف معطوف على زججنا انتهى وحذف متبوع بدا هنستبح وعطفك الفعل على الفعلية صح قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم قال الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم فحدث المعطوف عليه وهو ألم تأتكم وأشار بقوله وعطفك الفعل إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال نحو يقوم زيد ويقعد وجاء زيد ورحب واضرب زيدا وقوم انتهى وعطف على سن شده فعل فعل وعكسا استعمل تجده سهلة يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه ويجوز أيضا عكس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم فمن, فمن الأول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعة وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله ومن الثاني قوله فألفيته يوما يبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابرة وقوله بات يغشيها بعض باكر يقصد في أسوقها وجائري فمجر معفوف على يبير وجائري معفوف على يقصد انتهى البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدله. البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل وأخرج المعطوف بالواو ونحوها فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة انتهى مطابقا أو بعض وما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل وَذَالِ لِضْرَابِعْزُ فَحِبْ ودون قفض غَلَطٌ بِهِ سُلِدٌ كَذُرْهُ خَالِدًا وَقَبِّلْهُ الْيَدَى وَعَرِفْهُ حَقَّهُ وَخُذْ نُبْلًا البدل على أربعة اقسام الأول بدل الكل من الكل وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى نحو مررت بأخيك زيد وزره خالدا الثاني بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد الثالث بدل الاجتمال وهو الدال على معنى في متبوعه نحو أعجبني زيد علمه وعرفه حقه الرابع البدل المباين للمبدل منه وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل وهو على قسمين أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو ويسمى بدل الاضراب وبدل البداء نحو نحو أكلت خبزا لحما قصدت اولا الإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا وهو المراد بقوله وذال الإضراب عزو إن قصدا صحب أي البدل الذي هو كمعطوف بل أنسبه للإضراب إن قصد متبوعه كما يقصده الثاني ما لا يقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل فقط وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط والنسيان نحو رأيت رجلا حمارا أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلط بذكر الرجل وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلد أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط لأنه مزيل الغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود وقوله خذ نبلا مدى يصح أن يكون مثالا لكل من القسمين لأنه إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضرار وإن قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط انتهى ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلى أو اقتضى بعضا أو اجتمالا كإنك بتهاجك استمالا أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل وقتضى الإحاطة والشمول أو كان بدل اجتمال أو بدل بعض من كل فالأول كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا فإن لم يدل على الإحاطة تنع نحو رأيتك زيدا والثاني كقوله زريني إن أمرك لي وما الفيتني حلمي مضاعة فحلمي بدل اجتمال من الياء في الفيتني والثالث كقوله عدني بالسجن والأداهمي رجلي فرجلي شثنة المناسم فرجلي بدل بعض من الياء في عدني وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تنسيله وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا نحو زره خالدا انتهى وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن باء سعيد أم علي إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل نحو من ذا أسعيد أم علي ومن ضمير الحاضر الظاهر لا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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا فإن لم يدل على الإحاطة امتنع نحو رأيتك زيدا والثاني كقوله ذريني إن أمرك لي يطاع، وما ألفيتني حلمي مضاعة فحلمي بدل اشتمال من الياء في ألفيتني والثالث كقوله أو عدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شسنة المناسم فرجلي بدل بعض من الياء في اوعدني وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تمثيله وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا نحو زره خالدا انتهى وبدل المضمن الهمزيلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي إذا ابدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزه الاستفهام على البدل نحو من ذا أسعيد أم علي وما تفعل أخيرا أم شرا ومتى تأتينا أغدا أم بعد غد انتهى ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا عن كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل فيستعن بنا بدل من يصل إلينا ومثله قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب فيضاعف بدل من يلقى فإعرابه بإعرابه وهو الجزم وكذا قوله إن علي الله أن تبايعا تأخذ كرها أو تجي أطائعا فتأخذ بدل من تبايعا ولذلك نصب. انتهى النداء وللمناد النائي أو كالنائيا وأيوآ كذا أيا ثم والهمز للداني ووال من ندب أو يا وغير والد اللب سجت نب لا يخلو المناد من أن يكون مندوبا أو غيره فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي أو قريبا فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وآ وأيا وهيا وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه فله وا نحو وا زيداه و ويا ايضا عند عدم التباسه بغير المندوب فان التبس تعين سوا وامتنعت يا انتهى وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما وذاك في اسم الجنس والمشارله قل لو من يمنعه فانصر عادلا لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو وزيداه ولا مع الضمير نحو يا إياك قد كفيتك ولا مع المستغاث نحو يا لزيد وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا فتقول في يا زيد أقبل زيد أقبل وفي يا عبد الله اركب عبد الله اركب لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحويين منعوه ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عادله أي انصر من يعزله على منعه لورود السماع به فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يا هؤلاء وقول الشاعر ذرع فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيل أي يا ذا ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل أي يا ليل وأطرق كرة أي يا كرة انتهى وابن المعرف المناد المفرد على الذي في رفعه قد عهدا لا يخل المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به فإن كان يرفع بالضمه بني عليها نحو يا زيد ويا رجل وإن كان يرفع بالالف أو بالواوي فكذلك نحو يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه فأصل يا زيد أدعو زيدا فحذف فأدعو ونابت يا منابه انتهى وانو انضمام ما بنوا قبل النداء وليجر مجرى ذي بناء جدد أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم نحو يا هذا ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل فتقول يا هذا العاقل والعاقلة بالرفع والنصب كما تقول يا زيد الظريف والظريفة انتهى والمفرد المنكور والمضاف وشبههن صب عادما خلافا تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرا أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به نصب فمثال الأول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وقول الشاعر أيا راتبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيه ومثال الثاني قولك يا غلام زيد ويا ضارب عمر ومثال الثالث قولك يا طارعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا ثلاثة وثلاثين في من سميته بذلك انتهى ونحو زيد ضم واستحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن أي إذا كان المنادى مفردا علما ووصف ببن مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين ابن جاز لك في المنادى وجها البناء على الضم نحو يا زيد بن عمر والفتح اتباعا نحو يا زيد بن عمر ويجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطا انتهى والضم إن لم يلي لبن علم أو يلي لبن علم قد أتم أي إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم وجب ضم المنادى وامتنع فتحه فمثال الأول نحو يا غلام بن عمرو ويا زيد الضريف بن عمرو ومثال الثاني يا زيد بن أخينا فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة ويجب إثبات ألف ابن والحاله هذه انتهى وضمم أو انصد مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا تقدم أنه إذا كان المنادة مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادة كان له تنوينه وهو مضموم وكان له نصبه وقد ورد السماع بهما فمن الأول قوله سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام ومن الثاني قوله ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقب وبالطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذ ياللهم في قريضي لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى وما سمي به من الجمل إلا في ضرورة الشعر كقوله فيلغو لامان اللذان فرّا إياكما أن تعقبانا شرّا وأما مع اسم الله تعالى ومحكي الجمل فيجوز فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها وتقول في اسمه الرجل منطلق يا الرجل منطلق أقبل والأكثر في نداء اسم الله تعالى اللهم بمين مشددة معوضة حرف النداء وشد الجمع بين المين وحرف النداء في قوله إني إذا ما حدث ألم أقول ياللهم ياللهم انتهى تابع ذي الضم دون ألب. ألزمه نصبا كأزيد ذلحيل أي إذا كان تابع المناد المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه نحو يا زيد صاحب عمر وما سواه صد أو ارفع وجعل كمستقل نسقا وبدلا أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه وهو المضاف المصاحب لأل والمفرد فتقول يا زيد الكريم الأبي برفع الكريم ونصبه ويا زيد الظريف برفع الظريف ونصبه وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة فتقول يا رجل زيد وزيدا بالرفع والنصب ويا تميم أجمعون وأجمعين وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المناد المستقل فيجب ضمه إذا كان مفردا نحو يا رجل زيد ويا رجل وزيد كما يجب الضم لو قلت يا زيد ويجب نصبه إن كان مضافا نحو يا زيد أبا عبد الله ويا زيد وأبا عبد الله كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله انتهى. وإياكم مصوب ففيه وجهان ورفع ينتقا. أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفرد معرفة بغير آل، فإن كان بالآل جاز فيه وجهان الرفع والنصب. والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعه من رفع وهو اختيار المصنف ولهذا قال ورفع ينتقى أي يختار فتقول يا زيد والغلام بالرفع والنصب ومنه قوله تعالى يا جبال أود معه والطير برفع الطير ونصبه وأيها مصوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى المعرفة واي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد يقال يا ايها الرجل ويا أي هذا ويا ايها الذي فعل كذا فاي منادى مفرد مبني على الضم وها زائده والرجل صفه لاي ويجب رفعه عند الجمهور لانه هو المقصود بالنداء واجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف بالرفع والنصب ولا توصف أي إلا باسم جنس محلم بأل كالرجل أو باسم إشارة نحو يا أي هذا أقبل أو بموصول محلى بأل نحو يا أيها الذي فعل كذا انتهى وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة يقال يا هذا الرجل فيجب رفع الرجل إن جعل هذا غصلة لندائه كما يجب رفع صفة أي وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة فإن لم يجعل اسم الإشارة غصلة لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته بل يجوز الرفع والنفض في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح ولم تصب يقال يا سعد سعد الأوسي ويا سعد سعد الأوسي يا تيم تيم عديا ويا تيم تيم عديا ويا زيد زيد اليعملات ويا زيد زيد اليعملات فيجب نصب الثاني ويدوز في الأول الضم والنصب فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعني أو على البدلية أو أطف البيان أو على النداء وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني وأن الأصل يا تيم عدي تيم عدي فحذف عدي الأول لدلاله الثاني عليه انتهى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم واجعل منادا صحا أي يضف لي كعبد عبدي عبد عبد عبديا إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادا وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم وإن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه أحدها حذف الياء والاستغناء بالكثرة نحو يا عبدي وهذا هو الأكثر الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي وهو دون الأول في الكسرة. الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبد. الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو يا عبدا الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبد يا انتهى وفتح وكسر وحذف يستمر في يبن أمة يبن عم لا مفر إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أمة وابن عمة فتحذى منهما لكثرة الاستعمال وتكسر الميم أو تفتح فتقول يابن يا أمة أقبل ويابن عمة لا مفر بفتح الميم أو كسرها وفي النداء أبت أمة عرض واكسر أو افتح ومن اليتاع وض يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي بفتح التاء وكسرها ولا يجوز إثبات الياء فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء ولا يجمع بين العوض والمعوض منه انتهى أسماء لازمت النداء وفل بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا واطردا في سب وزن يا خباتي والأمرها هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فلو من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء نحو يا فل أي يا رجل ويا لؤمان للعظيم اللؤم ويا نومان للكثير النوم وهو مسموع وأشار بقوله واضطرد في سب إلى أنه ينقاس في النداء استعمال فعال مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي نحو يا خباثي ويا فشاقي ويا لكاعي وكذلك ينقاس استعمال فعال مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو نزالي وضراب وقتال أي انزل وضرب واقتل وكثر استعمال فعل. في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور نحو يا فسق ويا غدر ويا لكع ولا ينقاس ذلك وأشار بقوله وجر في الشعر فلو إلى أن بعض الاسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء كقوله تظل منه إبلي بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فلي انتهى الاستغاثة إذا استغيث اسم منادا خفضة باللام مفتوحة كيا للمرتضى يقال يا لزيد لعمر فيجر المستغاث بلام مفتوحة ويجر المستغاث له بلام مكسورة وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله انتهى واستح مع المعطوف ان كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر اتيا اذا عطف على المستغاث مستغاث اخر فاما ان تتكرر معه يا او لا فان تكررت لزم الفتح نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر وان لم تتكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمر لبكر كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر تيا أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا اكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له انتهى ولا م مستغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف تحذف لام المستغاث وتؤتى ألف في آخره عوضا عنها نحو يا زيد لعمر ومثل المستغاث المتعجب منه نحو يا للداهية ويا للعجب فيجر بلام مفتوحه كما يجر المستغاث وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف فتقول يا عجب لزيد انتهى الندب ما للمنادج عل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر المندوب هو المتفجع عليه نحو وزيداه أو المتوجع منه نحو وظهراه ولا يندب إلا المعرفة فلا تندب النكرة فلا يقال ورجلا ولا المبهم كاسم الإشارة نحو هذا ذا ولا الموصول إلا إن كان خاليا من أل واشتهر بالصلة كقولهم ومن حفر بئر زمزما ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها ملت الأمل تلحق آخر المناد المندوب ألف نحو وزيدا لا تبعد ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك وموسى فحذف ألف موسى وأتي بالألف للدلالة على الندبة أو كان تنوينا في آخر الصلة أو غيرها نحو ومن حفر بئر زمزما ونحو يا غلام زيداه انتهى والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبه فتحة لحقته ألف الندبه من غير تغيير لها فتقول وغلام أحمدا وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد وغلام الزيدا وفي زيد وزيداه ومثال ما يوقع فتحه في لبسين وغلامه واغلامكيه وأصه واغلامكي بكسر الكاف وغلامه بضم الها فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسره ياء وبعد الضمة واوا لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكثرة وفتحت واتيت بألف الندبة فقلت واغلامكا وغلامها لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة، وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره أي إذا شكّل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر. فأوله مجانس له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس نحو وا غلامه ووا غلام وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس تفتح آخره وأوله ألف الندبه نحو وا زيدا ووا غلام زيدا انتهى وواقفا زدهاء سكت إن تريد وإن تشأ فالمد والها لا تزد أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء أسفكت نحو وزيداه أو وقف على الألف نحو وزيداه ولا تثبت الهاء في الوسط إلا ضرورة كقوله ألا يا عمرو عمراه وعمر بن الزبيراه انتهى وقائل وعب يا من فند ذا سكون أبدا أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبد ياء بفتح الياء والحاق ألف الندبة أو يا عبد بحذف الياء والحاق ألف الندبة وإذا ندب على لغة من يحذف الياء ويستغني بالكثرة أو يقلب الياء ألفا والكسره فتحة ويحذف الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها الفا ويبقيها قيل وعبدا ليس إلا وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقول وعبديا ليس إلا والحاصل إنه, إنه إنما يجوز الوجهان أعني وعبديا وعبدا على لغة من شكن الياء فقط كما ذكر المصنف انتهى الترخيم ترخيم نحذف آخر المنادة. كيا كياسعى في من دعا سعادة الترخيم في اللغة ترقيق الصوت ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر أي رقيق الحواشي وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء نحو ياسعى والأصل يا سعاد وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد لا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم لا يخل المنادى من أن يكون مؤنة بالهاء أولى فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علما كجارية زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشات فتقول يا فاطمة ويا جارية ويا شاء ومنه قولهم يا شتجني أي أقيمي بحذف تاء الترخيم للتأنيث ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعده وأشار بقوله وحظول إلى آخره إلى القسم الثاني وهو ما ليس مؤنثا بالهاء فذكر أنه لا يرخم إلا بشروط الأول أن يكون رباعيا فأكثر الثاني أن يكون علما الثالث الا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد وذلك كعثمان وجعفر فتقول يا عثمان ويا جعفر، وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد، وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها فلا يرخم شيء من هذه وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه فتقول في من اسمه معدي كرب يا معدي انتهى ومع الآخر احذف الذي تلا، انزيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف فيه وين وياء بهما فتح قفي أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان كان زائدا لينا أي حرف لين ساكنا الرابع فصاعدا وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين فتقول يا عثم ويا منص ويا مسك فإن كان غير زائد كمختار أو غير لين كقمطر أو غير ساكن كقنور أو غير رابع كمجيد لم يجوز حذفه فتقول يا مختى ويا قمط ويا قنوة ويا مجي وأما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرنيق ففيه خلاف فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور فتقول عندهما يا فرع ويا غرن ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندهم يا فرع ويا غرني انتهى والعجز من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه فتقول في معدي كرب يا معدي وتقدم أيضا أن المركب تركيب اسناد لا يرخم وذلك وذكر هنا أنه يرخم قليلا وأن عمرا يعني سيبويه وهذا اسمه وكنيته أبو بشر وسيبويه لقبه نقل ذلك عنهم والذي نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك فتقول في تأبط شرا يا تأبط انتهى وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف واجعله إلا تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما فقل على الأول في ثموديا يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا يجوز في المرخم لغتان إحداهما أن ينوى منه والثانية ألا لا ينوى ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحدث على ما كان عليه من حركة أو سكون فتقول في جعفر يا جعفة وفي حارث يا حاري وفي قمطر يا قمط وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الاخر بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمه وضعا فتبنيه على الضم وتعامله معامله الاسم التام فتقول يا جعف ويا حار ويا قمة بضم الفاء والراء والطاء وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثم بواو ساكنة وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا فتقلب فتقرب الواوياء والضمة كسرة لأنك تعامله معاملة الاسم التام ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو الواوياء والضمة كسرة انتهى والتزم الاول فيك مسلمه وجوز الوجهين فيك مسلمه إذا رخم ما فيه تاء التانيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمه وجب ترخيمه على لغه من ينتظر الحرف فتقول يا مسلم بفتح الميم ولا يجوز ترخيمه على لغه من لا ينتظر الحرف فلا تقول يا مسلم بضم الميم لألا يلتبس بنداء المذكر وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين فتقول في مسلمة علما يا مسلم ويا مسلم بفتح الميم وضمها انتهى وللطرار رخم دون ندى ما للندى يصلح نحو أحمد قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد ومنه قوله لنعمل ستا تعشوا إلى ضوء ناره طريف ابن مال ليلة الجوع والخفر، أي طريف ابن مالك انتهى الاختصاص الاختصاص كنداء دونيا ك أيها الفتاة بإسر رجونيا، وقد يرى زادون أين تل وآل كمثل نحن العرب أشقى من بزل. الاختصاص يشبه النداء لفظاً ويخالفه من ثلاثة أوجه: أحدها أنه لا يستعمل معه حرف نداء، والثاني أنه لا بد أي يسبقه شيء، والثالث أن تصاحبه الألف واللام، وذلك كقولك. أنا أفعل كذا أيها الرجل ونحن العرب أصح الناس وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى نور ما تركناه صدقة وهو منصوب بفعل مضمر والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء انتهى التحذير والإغراء إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب ودون عطف ذالئيا سب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذسار التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك واياكما وإياكم وإياكنا وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا فمثاله مع العطف إياك والشر فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا والتقدير إياك احذر ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا أي إياك من أن تفعل كذا وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله وما سواه فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف، كقولك مازي رأسك والسيفه أي يا مازين نوق رأسك واحذر السيفة أو التكرار نحو الضيغمة الضيغمة أي احذر الضيغمة فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو الأسد أي احذر الأسد فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمر انتهى وشذ إيايا وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاسا انتبذ حق التحذير ان يكون للمخاطب وشذ مجيئه للمتكلم في قوله إيايا وأن يحذف احدكم الأرنب وأشذ منه مجيئه للغائب في قوله إذا بلغ الرجل الستين فإياه واي الشواب ولا يقاس على شيء من ذلك انتهى وكمحذر بلائي جعل مغرم به في كل ما قد فصل الإغراء هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه وإلا فلا ولا تستعمل فيه إياه فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك وقولك أخاك والإحسان إليه اي يلزم أخاك ومثال ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك أي يلزم أخاك انتهى أسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتان وفه هو اسم فعل وكذا أو وهو ما وما بمعنى فعلك آمين كثر وغيره كوي وهيها تنزر أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلاله على معناها وفي عملها وتكون بمعنى الأمر وهو الكثير فيها كما بمعنى كفف وامين بمعنى استجب وتكون بمعنى الماضي كشتانة بمعنى افترق تقول شتان زيد وعمر وهيهات بمعنى بعدة تقول هيهات العقيق ومعناه بعدة وبمعنى المضارع كأوه بمعنى أتوجع ووي بمعنى أعجب وكلاهما غير مقيس وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاس استعمال فعال اسم فعل مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي فتقول ضرب زيدا أي ضرب ونزال أينزل وكتاب أي ولم يذكره المصنف هنا استغناء بذكره هناك انتهى والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا ويدا بل هناصبين ويعملان الخفض مصدرين من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف وما هو مجرور بحرف نحو عليك زيدا أي لزمه وإليك أي تنحى ودونك زيدا أي خذه ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل كرويدة وبلها فإن جر ما بعدهما فهما مصدران نحو رويدة زيد. أي إرواد زيد أي إمهاله وهو منصوب بفعل مضمر وبلها زيد أي تركه وإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعل نحو رويد زيدا أي امهل زيدا وبلها عمرا أي تركه انتهى وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما ذي فيه العمل أي يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك كصه بمعنى سكت ومه بمعنى كفف وهيهات زيد بمعنى بعد زيد ففي الصه ومه ضميران مستثيران كما في سكت وكفف وزيد مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعده وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك كدراك زيدا أي أدركه وضراب عمرا أي ضربه ففي دراكي وضراب ضميران مستثيران وزيدا وعمرا منصوبان بهما وأشار بقوله وأخر ما لذي فيه العمل إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه فتقول دراك زيدا ولا يجوز تقديمه عليه فلا تقول زيدا دراكي وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز زيدا أدرك وحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين الدليل على أن ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحق التنوين لها فتقول في صهر صه وفي حيهل حي حيهلا فيلحق التنوين للدلالة على التنكير فما نون منها كان نكره وما لم ينون كان معرفه انتهى وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي اجداحكاه كقب والذنب النوعين فهو قد وجب من أسماء الأصوات الفاظ استعملت كأسماء الأفعار في الاكتفاء بها دالة على خطاب ما لا يعقل أو على حكاية صوت من الأصوات فالأول كقولك هلا لزجر الخيل وعدس لزجر البغل والثاني كقب لوقوع السيف وغاطي للغراب وأشار بقوله ولزم بنا النوعين إلى أن اسماء الافعال وأسماء الأصوات كلها مبنية وقد سبق في باب المعرب والمبني أن اسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر حيث قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وأما اسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال انتهى نونات التوكيد للفعل توكيد بنونينهما كنون يذهبن وقصدنهما أي يلحق الفعلة للتوكيد نوناني إحداهما ثقيلة كاذهبن والأخرى خفيفة كاقصدنهما وقد اجتمع في قوله تعالى ليسجنن وليكون من الصاغرين يؤكدان فعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطنما تاليا او مثبتا في قسم مستقبل وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير اما في طوال الجزا واخر المؤكد افتح كبرزا اي تلحق نون التوكيد فعل الامر نحو اضربن زيدا والفعل المضارح المستقبل الدال على طلب نحو تضربن زيدا ولا تضربن زيدا وهل تضربن زيدا والواقع شرطا بعد إن المؤكد بما نحو إما تضربن زيدا أضربه ومنه قوله تعالى فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم او الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا نحو والله لتضربن زيدا فان لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون نحو والله لا تفعلوا كذا وكذا إن كان حالا نحو والله لا يقوم زيد الان وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزائدة التي لا تصحب إن نحو بعين ما أرينكها هنا والواقع بعد لم كقوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما والواقع بعد لا نافية كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط كقوله من نثقفا منهم فليس بآيبي وأشار المصنف بقوله وآخر المؤكد افتح إلى أن الفعل المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واو نحو اضربن زيدا وقتلن عمرا